إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الدنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف اجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني اسل النفس بالآمال من حين الى حين وانسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كاني قد ضمنت العيش ليس الموت ياتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني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 ألم أسمع مناد الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني